ثبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد